الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونتركه من يقدره اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد نسعى ونحفظ ونرجع رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجدى للكفار والحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد فلقد اخترت لكم اخوتي واخواتي الاعزاء هذا الكتاب اليسير الـ الـ الرائع الذي له مزايا الذي له مزايا كثيره يتمتع بمزايا كثيره الأهم هذه المزايا والسماء التي قمت بها هذا الكتاب أنه يحتوي على جمله من التمارين على كل درس هذا الكتاب اولا هو النحو الواضح النحو الواضح تأليف الأستاذين علي الجارم وعلي أمين وكان يدرس في المدارس الثانوية توجد هذا الكتاب <تصفيق> نقطه نقطه للمرحلة الابتدائيه ونقطه للمرحلة الثانويه وهي التي معنا الآن اخترتها لاسباب كثيرة منها او من اهم هذه الاسباب انه سهل الاسلوب يسير التناول عظيم الفائده يحتوي على جمله كثيرة من التمرينات الأمر الذي يجعل المتعلم يقبل على الدرس ويختبر نفسه فلم يغادر الأستاذان شاردة ولا واردة في هذا الكتاب إلا اجرايا عليها عدة من التمرينات والتدريبات حتى يستطيع المتعلم المخطم ويستوعب هذه المادة ويشعر بسهولتها ويحبها حبا جنبا <تصفيق> إلا أن إلا أن هذا الكتاب رغم ما فيه المزايا ورغم هذا الأسلوب الراقي النقدي السهل،, السهل، إلا أنه ينقوته بعض الأشياء التي ليست ليست ليست ليست من الصعب الحصول عليها. الاستاذان بدأ كتاب كتابيهما بالكلام عن المجرد والمزيد وكان من الواجب عليهما أن يقدم هذا الموضوع بما ينتسب إليه هذا الموضوع المجرد والمزيد ينتسب إلى علم الصرف ينتسب إلى علم الصرف وكان من يبدأ هذا الكتاب متعريف لعلم الصرف و هو أن يقدم البعضاء أو الموضوعات التي سبقت هذا الموضوع ولكن لي أعقل رحمه الله موضوع يعرفاني أن هذا الموضوع سهل سهل أن هذا الموضوع سهل سهل التناول يسهل للإنسان أن يدركه هذه أمور, أمور سهلة من سلسة ولكن أحب قبل أن في الدرس الأبيئة <تصفيق> بعض الأمور التي لم لم أدرجها لم أدرجها المكاسبين في هذا الموضوع فأشير أولا إلى قيمة هذا الحمد العظيم كما أصدر ولعل السبب الأساسي الذي جعل هذين الأساسي بدأان هذا الكتاب هذا الشكل أنهما من ان أن يعلم المبتدئ في دراسه النحى كيف يتكلم وهذا أسلوب عظيم أسلوب جيد جدا أن يبدأ النحو بالصرف لابد أولًا ان أن يتعلم المتعلم كيف يتكلم كيف يتكلم لأنه إذا عقّف كيف يتكلم؟ لن يصعب عليه أن يتكلم او أن يتحدث او أن ينشئ أبدًا جيدًا وجملة سليمة مفيدة. هذا ما أراد هذا ما أراد الأستاذان أن أن يوجه النظر إليه. الصرف من العلوم التي عده العلماء. لها ما تنكلم بهم من أكساح الأبنية وكثرة الصدر التي تستوى المعاني التي يمكن أن تجيش بها نفس إنسان في وقت من الأوقات فهذا العلم يجد أحد إليه أي إنسان ولما كان التصريف التصريف هو سبيل الى تلك الصير فقد قالوا ان التصريف من فاته علم التصريف فاته المعظم سنتعرف على هذا العلم من فاته علم التصريف فقد فاته التثير ويعلن ابن فهد لتلك المقوله من فاته علم التصريف فقد فاته المعظم فقد قدته الكثير يعلل ابن سلس لهذه القول بينا فائده التصريف هي فهي تمكننا من بين الان التي تتحول تصريف صياغها من الضد إلى الضد على سبيل المثال تجد كلمه انخسف الخاص، الاقتِ الافلام قاف الافسين قا هذه الكلمه تستخدم للجاهل الظالم الغالب. المختبَط، هذه الكلمات تستخدم للعادل وهو ضد الجائع هذا شيء لم نكن نعرفه إلا بدراسة هذه، إلا بدراسة هذه المادة المضيئة. لدى التصريف فتحول المعنى بالتصريف من الجوري من الجوري إلى لحظ وثم قصة وثم قصة وقعت لعمري ابن عبيد من مغتز مع أبي عمرو ابن العلاء يكشفه عن التفاة علماء اللغة القصوية القدماء لخطورة هذا العلم لخطورة هذا العلم هذه الصير لمكانة وجوب معرفة هذه الصير ولا <تصفيق> ولتنكتنا إلى عدم الخاص بين بعضها وعدم التفريق الدقيق بين ديالات الصيغ والأمصار هذه القصة تذكر أن أبا عثماني عمر بن عبيد المعتز وفد على ابي عمرو بن العلاء يساله فقال يسأله يقول يا ابا عمرو يخلف الله وعده يخلف الله وعده يعني هو يساله يخلف الله وعده فقال ابو عمر لا الله لا يخلف الوعد فقال عمرو بن المعتز أفرأيت أفرأيت من وعده الله على على عمل أفرأيت من وعده الله على عمل على عمل عقاب أفرأيت من وعده الله على عمل عقاب يخلف يخلف الله وعده في هذه الحالة فقال أبو عمرو له من العجمه من العجمه اتيت يا, يا ابا عمر يا ابا عثمان من العجمه اتيت يا ابا عثمان إن الوعد غير الوعيد الوعد غير الوعيد انظر إلى هذا الى هذا التفريق الوعد غير الوعيد فالله لا يخلق الوعد والوعد يستخدم في الثواب والوعيد يستخدم للعقاب فعمرو ابن عبيده هنا قد اخطا في التفريق بين صيغه الوعد والوعيد الوعد مصدر, مصدر للفعل وعده وعد يعيد وعدا اما الوعيد فهو مصدر او عدا مصدر الفعلي او عدا هو ربعي ولكن له يمن التي المصدر على وزنه وزن يخالف الاوزان الربعي الصغة, الصغة الاولى صيغه مصدر ثلاثي وعدا يعيد عدا والثانية او عدا يعيد او عدا اعادا او وعيدا يعني يمكنني اقول أو وعيد ولذلك يجب الخلط بين الكلمات ولكي يتمكن الإنسان من عدم الخلط بين الكلمات يجب أن يعرف هذه الصيغة وهذه و ويتمكن منها وفي اللغة في الملكة التصريف يثري اللغة ويعطيها ويعطيها ويعطيها الكثير من الشروع فيها فلم تكن اللغة يتكثر كلماتها بغير, هذه بغير هذا العلم المؤثر فاذا تجد وليس طراء ليس طراء لغويا فحسب أو ليس فراء من ناحية الكلمات أو من ناحية عدد الكلمات لا بل الثراء في المعنى تغيير المعنى يدل على تغيير في المعنى أضرب تغيير المبنى يدل على تغيير في المعنى، وإلا زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. أما التغيير في المبنى فمثلا تجده قدح على سبيل المثال في قول الله تعالى: أَقَلَمْ يروا إلَى الْقَالِ فَقَامْ صَافَ فَاتَوَيْكَ لَمْ أولن يروا إلا الطير توقعهم صاف فات ويقبل تجد أن الحكيمة على عبر بي عبر بي عن الطيران بكونه صاف فات ويقبل عبر عنها بإذن الفاعل صاف فات ثم عبر بالفعل المباري ويقبل ولن يكن صاف فات قائدات وإن لتغير معنى أماما لأما من يوضح لحركة من يلاحظ خركة طيران أي طير يجب أنه يصف جناحيه ويفردهما صافات أي أن الطير يفرد يفرد جناحه وقبض أي ويقبض ثم يبسطها ليرتاح شيئا قليلا لابد لكي يرى الطير لابد أن يكون صافا أو لا فلما كان الإكثار من الصف اكثر من القبض، فعبر الله تعالى عن ذلك بقوله صافتا لأنه بقي بالاستمرارية، <تصفيق> أنه ثم لما عبر عن لما أرد عن منا أن, أن أقل من أقل من الصف قال ويقبضنا. لن يقول وقابضة. فإنه لو قال صافت وقابضة، إن استمر القبدو وق الطير، استمر الطائر في قبض جناحه ولا أعدني صفته، فلن فلابد أن يقع الطير. فهذا أمر حكيم، وفي القرآن كثير. الأمر أو الشاهد ذلك أن أهل أهل استلفت المعاني. مهما إكسد المباني أو الأبنية أو الصيغ تجد لكل مبنى ولكل صيغة معنى يختلف عن غيره تمام فليس الإكثار فليس فليس قيمة العربية أن يوجد فيها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو اسم تفضيل أو كفّة المشبات أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء من هذه الأسماء التي نعرفها ونطلقها. ولكن لكل مبنى من هذه المباني ولكل صيغة من هذه الصيغ معنى لا يؤديها غير هذا المعنى وإن تشابهت هذه الصيغة مع فعلها أو إن قربت مع فعلها فمثلا كلمة كاتب تختلف في معناها عن يكتب وكلمة مكتوب رغم أنها تؤدي تؤدي لفظة تؤدي لفظة كتبة إلا أن عسل المفعول الذي يشتق من الفعل المبني للمجهول إلا أنه يختلف تماما في دلالته وضع تحت هذه الكلمة خطوكا كثيرة يختلف في دلالته عن الفعل الذي أخذ منه وهو الفعل المبني للمجهول. هكذا وتجد إذا كنت شكور تختلف عن مضمونها تختلف في مضمونها عن الفعل الذي اختيت منه وكذا عندما تشتقوا وتخالفوا بين صيغ المبالغة يمكنك أن تقول هذا رجل صبور وهذا رجل صبار رغم أنها تأتي الصيغتين تعتبران من صيغ المبالغة إلا أن بينهما فارقا وهذا الفارق جد عظيم واضح هذا الفارق وضع وهكذا فانشهد من هذه الأمثلة كلها أننا نريد أن نوضح أن, أن أن عبقرية اللغة العربية أنها هذا العلم عبقرية اللغة العربية هذا العلم الذي هو علم الصرف وهذا العلم مشتق أو مأخوذ علم الصرف مأخوذ من صرف صرف أي غير غير ووجه والتصريف من التغيير تصريف ومنها قوله تعالى وتصريف وتصريف الرياح وتصريف الرياح أي تغييرها من جهة لجهة فهذا العلم هذا العلم علم الصرف معناه الاصلاح تحويل الأصل الواحد تحويل الأصل الواحد إلى إلى أمثلة مختلفة. هذا معنى في الاصلاح تحويل الأصل الواحد إلى إلى أمثلة مختلفة. لمعاني المقصود ليس مجرد التحويل ليس الهدف أن أقول. كتب يكتب كاتب ومكتوب وأظل اعدد في هذه الصيغة لا عندما القصد أن أن أن هو مع كل مبنى معنى مع كل مبنى معنى فعلم الصرف هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها لا تحصل إلا بها كاسم الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتفنية وجمع المؤنف السالم وجمع المذكر السالم الى غير ذلك مما يدخله هذا العلم فهو اذا علم باصول يعرف بها أحوال أبنية الكلام علم يعرف بها أخوال أبنية الكهام التي ليست بإعراض معنى ذلك أن الصفة لا يهتم بالإعراض ولا البناء فهذا من خصوص علم اللحظة العراض والبناء من خصوص علم اللحظة ولكن قبل أن تعرف الإعراض والبناء يجب أولاً كما قلنا يجب أن تعرف كيف نتكلم موضوع المصرف إذن ما هو موضوع المصرف موضوع المصرف الأنفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والاعتلال والأصالة والزيادة والجمع والإخراج والتعنيق والتنكير وغير ذلك مما تتشكل فيه وتنصب فيه الكلمة وهذا الفهم يختص بالأسماء المتمكنة الأسماء المتمكنة أي المعربة الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة هذا هو اختصاص هذا العلم. العلم هذا العلم يختص بالأصناف المرابة والأفعال المتصرفة. لا يدخله الجلد. كما يرد كما يختص ويدخل فيه التفكير والجمع وغير ذلك من كنّا. ومن وضع هذا العلم وضعه معاذ ابن مسلم الهرا الهرا معاذ ابن مسلم الهرا معاذ ابن مسلم الهرا تشديدها وقيل عليه علي بن ابي طالب والقضايا التي يتناولها او المسائل التي يتناولها اهم المسائل التي يتناولها آه مثلا آه آه القضايا التي تنكر فيه صريحة أو ضمن مثل نحو, نحو كل واو أو ياء تحركت كل واو أو ياء تحركت وانفعها ما قبلها كلبت ألفا كل واو أو ياء انفعحت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا هذا سيؤخذ إن شاء الله بالتفصيل في موضوعها ونحو إذا اجتمعت الواو واليا وطبق إحداهما, إحداهما ستكون قلبت الواو يا قلبت الواو يا يجب أن نعرف هذا جيدا حتى نستطيع أو نفهم لماذا نقرأ القرآن هذه الكراءة التي نقرأ ومن وهكذا من غير القضايا التي يكتب هذا العلم وهي كثيرة ما فائدة هذا العلم ما فائدة علم الصرف قول اللسان عن الخطأ والخلط في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة الخط. فمثلا تجد إذا سألت واحدا عن كلمة مندوحة في التعبير يقول لا مندوحة عن ذلك لا مندوحة عن ذلك إلا سعة أو لا متسعه أو لا مهرب من هذا الأمر لا منبوحة إذا قلت لواحد مثلا ما أصل كلمة منبوحة قد يقول قد يقول قد يقول أنها مأخوذة من الفعل إنباحة. إنباحة ولكن هذا ليس ليس صحيحا فإذا من يقول أنها مأخوذة من إنباحة يعني أنها أن لها من الفعل ذحة والالف تكون زائدتين وفي هذه وفي هذه وفي هذه الحالة يكون وجب من ضحة من من آآ مفعولة مفعولة آآ وهذا خطأ ولكنها مأخوذة من الفعل نذحة فالنون هنا أصلي من ضحة. وستمداد هذا العلم من أين بد هذا العلم ومن أين أخذ هذا العلم هذا العلم كغيره من قوم اللغة أخذ كتاب الله العظيم الذي علمنا الكثير كما أخذ منه علم النحو وهذا العلم مستمد من تبارك وتعالى ولم يقرأ كتاب الله قراءة جيدة إلا بتعلم هذا العلم ودرايته ومعرفته ماذا حدث في الكلمات، كي تفهم معها وكي تستطيع أن تكون قاد على أن تفسر ما تقرأ وحكم الشارع فيه أن هذا العلم يجب وجوب كفاية يعني هذا العلم فرض كفاية وتعلمون أن القربة باسمين فرض كفاية وفرض عين فرض الكفاية أنه إذا قام به واحد فرض الكفاية إذا قام به واحد الأغنى عن الكل أو أغنى عن الكل والعين فرض العين الذي يجب على أو يتعين على كل إنسان فعله لكن ليس معنى أن هذا العلم فرض كفاية أن لا نعرفه ولا نتعلمه لا بل يعتبر هو يعني يعتبر فرضاً واجبا على كل مسلم أو على الأقل على كل من يهتم بكتاب الله وقراءته أن يحاول أن يعرف أصول كلمات ودلالتها ومعانيها حتى يقرأ حتى يفهم ما يقرأ من, من الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم الأبنية قلنا والأبنية جمع بناء وهي هيئة الكلمة هيئة الكلمة المحفوظة من حركة والسكون وعدد حروفها وترتيبها وترتيبها عندما أقول أن هذا العلم يهتم بالأبنية ذلك أنه يهتم بالصير يهتم بعدد الحروف وترتيبها وتشكيلها وحركتها من حركة وسكون والكلمة كما تعلمون لفظ مفرد وضع ليضل, ليضل على معنى بحيث ذكر ذلك اللفظ بل على ذلك المعنى وفهم منه هذا المعنى الذي له عندما له عندما أقول سلمة هذه الكلمة مثلا كلمة سلمة يفهم السامع كلمة سلمة هذه تعني المعنى الذي في عقله أي, أي برئه من كل سوء وعندما أقول مثلا كلمة أسلمة يفهم الفاهم ان المعنى الذي توارد في ذهنه مباشره ان هذا المعنى أو هذا اللفظ يعني اطاع اسلم اي طاعه واخلص ام والكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف فاتم ما وضع على معنى بالفهم ليس منه الاسم ليدل على معنى مجرد ليس الزمان بدءا منه فهذا هذا معنى الاسم والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه بل بين الفعل والاسم الدلاله على الزمن كلاهما يدل على معنى كلاهما يدل على معنى مستقل على المعنى مجرد مستقل ولكن الفارق الفارق بينهما الدلالة على الزمن فعن لا بد أن يقترن بزمن، اما الاسم لا يقترن بزمن. عندما تقول علم لا تعني بهذه الكلمة، لا تعني بهذه الكلمة أي, أي, أي زمن. وإنما عندما تقول عالما أو يعلم أو اعلم انما أنت في هذه الحالة تربطها, بـ تربطها, بـ تربطها بـ بزمن معين قد يكون الحالة الماضي او الاستقبال. والقسم الثالث من الكلمة غير الاسم والحرف غير الاسم والفعل هو وهو الحرف الحرف ما هو بيع يدل على معنى غير مستقل بالفهم. يعني انظر هذا الفرق الاسم والفعل فيهما يدل على معنى مستقل بالفهم. معنى هذه الجملة معنى مستقل بالفهم كما قلت لك عندما تقول أو عندما تذكر أمامك كلمة علم. تفهم تماما أن المقصود بهذه الكلمة شيئا أن المقصود بهذه الكلمة شيء معين يرد في الذهن ومعناه المعرفة أو ما إلى ذلك فله معنى مستقل وكذا فعل له معنى وزمن أما إذا قلت لك من أو إلى أو في أو عن أو, أو غيره أو غيرها من القروف أو مثلا كلمة أو أو واو أو فاء فا إلى غيرها من الحروف. فهذه الخروف ليس لها معنى مستقل بفهمها إذا أقول, أقول لك أي حرف مستقل بالفهم لا تفهم مني أي شيء لكنك قد تفهم, قد تفهم معنى الحرف إذا وضع وركب مع غيره في الكلام وهذا معنى, أنه أنه وهذا معنى أن الحرف وضع لمعنى غير مستقل بالفهم مثل هل يعني كلمة هل تعلم أنها حرف استفهام ولكن قبل قد لا أفهم معنى هل إلا إذا وضع في جنب وغيرها من الحروف وسيأتي, ب... وسيأتي المو... هذا الموضوع مفصلا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله الاسم يختص كيف تعرف الاسم كيف تعرف الاسم كيف لك أن تعرف الاسم ما علامات الاسم هذا الموضوع يجب أن ندرسه قبل الدخول في الكتاب يختص الاسم بقبول حرف الجر، كما قال شارح كتاب ابن عقيل، كما قال ابن مالك ابن مالك في الفياته بالجر والتنوين والنيد والأل ومسند للاسم تميزاً خاصاً. أما ذلك أن الاسم يتميز ويعرف ويحدد عن غيره من الكلمات بقبوله علامة بقبول إلى علامة من هذه العلامات. ف الجر الاسم يقبل الجر فتقول يقبل دخول حرف الجر عليه قبله فتقول كتابي إلى القاهرة من الساعة وهكذا الدار إلى محمد وهكذا فلكي تعرف أن الكلمة إذا اختلط عليك أمر وتشابه عليك أن هذه الكلمة هل هي اسم أو فعل أدخل عليها حرف جر أو أدخل عليها ال فإن الاسم يقبل ال والفعل لا يقبلها اطلاقا فلا يمكن أن تقول الكتب، الأراء فهذا خطأ لا يمكن أن تقول اليعلم لا يمكن أن تقول اليفهم فهذا خطأ ولذلك ما دمت خطا تعرف تماما أنها فعل ولكن تقول الفهم العلم المعرفة إلى آخر للجر والتنوين والنداء وال... والتنوين كذلك علامة من علامات الاسم فتقول كتاب معلم مدرس مدرسة إلى آخر فاستحيل وضع تنوين استحيل وضع تنوين على الفعل مطلقا الفعل ولين حاولت أن تضع التنوين على الفعل فلم نطق جيدا مثلا يعني حاول أن تقول حاول أن تقول كتبة مثلا ثم تلحق بها التنوين بأي شكل من الأفكال تنوينا بالضم أو الكسر أو الفتر بفرقتين أو ضمتين أو كسر لن, لن ينطق لن ينطق فلذلك هذه إذا لم ينطق معك وإذا أو, إذا أو إذا كان عذرا في التعبير إذا كان ذوقك غير سليم قد تنطقه ولكن بصعوبة بصعوبة ولكن اعرف تماما أن اللغة العربية تستهدين وترقض تماما الصعوبة في النطق. الصعوبة في النطق قلت في المحادثة السابقة. كل عروض اللغة العربية نابضة بد أن تكون متجانسة ومتوارثة مع بعضها حتى تخرج وكأنها لؤلؤ منظم. كأنها لؤلؤ منظم. يعني يعني تعطيك نوعا من الراحة النفسية ونوعا من الموسيقى التي يطرب لها ذهنك وعقلك فالبر والتنين والنداء والنداء كذلك علامة علامات الاسم يتميز بها عن غيره من الفعل والحرب فالاسم يقبل النداء تقول يا محمد يا إبراهيم يا إسماعيل يا فاطمة إلى آخر هذه الأمور كذلك وهناك علامات أخرى علامات أخرى تميز بها الفعل كالإضافة والتصغير والنسب وغير و وكذلك من علامات الفعل من علامات الفعل قبوله لتانيث لتاء التانيث الساكنه يتميز بقبول تاء التانيث الساكنه قبول قبل وقبول سين وقبول سوف ونون التوكيد الساكنه والجواز فالفعل يختص بهذه الحروب يختص بقبول قبل السين سوف الجوازم ادوات الجزم وغيرها وادوات الجزم وادوات الشرط سواء كانت جازمه او غير جازمه وقبوله ايضا لياء وهذا ان شاء الله سنقوله مفصل من أمثلة من أمثلتي على ذلك مثلا على على علامات الفعل نجد مثلا قول قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فطرة ولا سوف يعطيك ربك فطرة ما يعطيك هنا فعل لأنه قبلة سوف وقوله ولن لن تنالوا البر حتى تنفقوا من تحبون فإن هذه الكلمة كلمة لن من علامات الفعل وقوله تعالى لم يلد ولم يولد وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فهذه التاء وسعت من العلامات التي يختص بها الفعل دون اسم وثاء التانيث كذلك مما يختص فاء التأميث الساكنة الساكنة لتلتفت لأن عندنا فاء تأميث متحركة وثاء تأميث ساكنة فاء هذه من علامات الفعل اما المتحركة فهي علامة تأميث تاء التانيث الساكنة مثل قوله تعالى قالت إن أبي إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا قالت قالت, قالت إن أبي يدعوك قالت هذه تاء تأنيس فترة أما إذا قلت القاهرة الإسكندريات للآخر فهذه التاء التي في آخرها إنما هي تاء تأنيس متحركة ومن علامات الفعل كما قلت نون التوكيد ليس سواء كانت ثقيلة أو مقففة لا يستجنن ولا يكون من الصاغرين لا يستجنن أن نون التوكيد الثقيلة لا يكون إن يكون هذه نون التوكيد لا يكون يكون حتى أن نون التوكيد من التوكيد الخفيفة أحيانا ترسم ألفا يكون من الصادرين أما الحرف فيختص بعدم قبول شيء مما تقدم الحرف ليس له علامه ليس له خصائص من خصائص الاسم ولا خصائص الفعل بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم الفعل. لكي ندخل على الكلام، لكي ندلّف إلى الكلام إلى المجرد والمزيد، لا بد أن نعرف أولا أقسام الفعل، أقسام, أقسام النائب من جوانب أخرى. فالكاتب بدأ لنا بتقسيم الفعل من حيث التجرب والمزيد، ولكن هناك أقسام، هناك أقسام كثيرة للفعل يجب أن نعرفها، فا. لما كانت أكثر أصول اللغة العربية الثلاثية اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة لا بد أن تكون أصول الكلمات ثلاثة احرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام وهذا ما يعرف بميزان الصرف الميزان الصرفي هو مقابلة حروف الأصلية للكلمه مقابله مقابلة الحروف الأصلية الكلمة بالفاء والعين واللام الكلمة التي نزنها تسمى موزون وهذه حروف الميزان الفاء والعين الفاء واللام ولا بد أن تتوافق أن تتوافق حركات الفاء والعين واللام مع حركات كلمة الموزونة فأنت عندما تزن كلمة قمر بد أن تكون على وزن فاعل ق فتحة من فتحة راء فتحة وكذلك وزنها ف فتحة عين فتحة لام فتحة طمر فعل ومثلا كلمه كلمة شمس تجد أن الشين مفتوحة ثم السكون نيم عليها سكون والسين إذا ضممتها تقول شمس على وزن فعل وهكذا وفي وفي حملة حملة أو حمل أو دخل على وزن فعل هذا الوزن يعرفنا الفرق بين الاسم والفعل فوزنك للكلمة يعطيك معرفة بأصلها يعطيك معرفة بأصلها وتعرف أين أصول هذه الكلمة الحرف الأول من الكلمة يسمى فاء الكلمة عندما تسمع فاء الكلمة تعرف أن هذا هو الحرف الاصلي الاول من الكلمه ثم الحرف الثاني الاصلي من الكلمة يسمى عين الكلمه والحرف الثالث من الكلمه يسمى لام مثلا كلمه كلمة قام قام على وزن فعل فاء الكلمه هي القاف وعين الكلمه هي الالف الكلمه الكلمة الميم ذلك مثلا عند قولك لكلمة تعارفة تعارفة هذه كلمه غير ثلاثيه هذا فعل غير ثلاثي تعارفة تجد... تجد لكي تعرف أصول الكلمة يجب أن, أن تدرد الكلمة من حروف من الزيادة فتكون عرفة فتكون عرفة فتعرف بذلك أن الأحرف الاصليه العين والراء والفاء فاء الكلمه العين والراء فاء الكلمة حرف العين وعين الكلمة هي حرف الراء من عرفه ولام الكلمة هي حرف الفاء من عرفه وهكذا ثم كلمة معلوم معلوم هذه الكلمة مأخوذة من الفعل علينا وعلى وزن معلوم على وز مفعول وعلمة على وزن فعلة هذه الكلمة علمة عين الكلمة هي فاء الكلمة فاء الكلمة الحرف الأول من الكلمة يسمى فاء يسمى فاء الكلمة فاء الكلمة هو حرف العين من علم وعين الكلمة هو حرف اللام من علمة ولام الكلمة هو حرف الميم من علم ما فإذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف إذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف هذه إذا إن أن تكون ناشئة من أصل وضع الكلمة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف يعني مع ذلك أنه أن الكلمة قد يكون أصلها أربعة أحرف أن الكلمة قد تكون أصلها أربعة أحرف يعني ما ذلك عندما زيادة أصلية وزيادة عارضة. الزيادة الأصلية هي التي تجعل الفعل أصله أربعة. أحر. والزيادة العارضة، وفي هذه الحل هذا أصلي معنى ذلك أنك لا يمكن أن تحدث حرف زيادة. أو هذه أو هذا الحرف الأصلي الزائد ليس من الأحرف الزائد التي سنقولها ليس من أحرف الزيادة التي يجب أن تدخل التي يجب أن تدخل على الكلمة. أما إذا كان الحرف من أحرف الزيادة التي يجب أن تدخل على الكلمة فتغير معناها ومبناها فهذا يسمى يسمى تسمى زيادة عربية. أحرف هذه الزيادة إما أن تكون زيادة ناشئة على إما زيادة على وضع على وضع الكلمة، فتزيد على أربعة أحرف أو أحرف. أو سته أحرف، فلذلك يجب أن ان تزيد في النِّزال لامن أو لامين على أحرف فاء عين لام. إذا كانت الكلمة مزيد برباعية مزيدة بلام يجب أن تزيد لاما في آخر الكلمة. يعني مثل كلمة بحرج، أو طمأنة. هذه هذا الوزن على هذه الكلمات وعم سروع على وزن فعللا فعللا طب أنا على وزن فعللا ضعرج على وزن فعللا ضعرط على وزن فعللا وهكذا ضعرج وفي وزني مثلا تجد أحيانا كلمات خماسية تجد أحيانا كلمات خماسية ولكن ليست في الأفعال وإنما هي في الأسلام مثلًا مثل كلمة حرنكش, حرنكش على غزف فعلل وهكذا وغيرها ولكن هذه الكلمات لا تستخدم كثيرا هذه الأسماء المذيدة على حرف لا تستخدم كثر وأما ان كانت زيادة الكلمة ناشئة من تكرير حرف تكرير حرف من اصول الكلمة وقررت ما يقابله في النظام فتقول في وزن قدم قدم. انظر إلى هذا القدم الدال تجد على مشكلة هذه الدال تسمى ماذا؟ عين الكلمة تسمى عين الكلمة فبالتالي لا بد أن تشدد عين الكلمة في النظام فتكون قدم على وزن فعلا فعلا وكلمة جل ببا جل, ببا جل ببا على وزن فعللة ويقال لهذا الفعل مضاعف العين او مضاعف اللام فعل مضاعف العين وفعل آخر مضاعف اللام وإن كانت الزياده ناشئة يعني زيادة حرف أو أكثر من من حروف سألتمونيها سألتمونيها يجب أيضا أن تزاد في الندى. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الزيادة. عندنا ثلاثة أنواع من الزيادة. زيادة تكون ناشئة عن أصل وضع الكلم. عن أصل وضع الكلم. وهذه الزيادة تكون طرية على وهذه الزيادة تكون في الأفعال الرماعية الأصل مثل بخرجة و وأنفاس وسوى خنوما. وزيادة ناتجة عن تضعيف حرف من حروف الكلمة الأصلية وقد يكون العين أو اللام غالباً، مثل بحرجة وبلببة. والنوع الثالث من الزيادة يذا عاربة. يذا عاربة، أنواع الأولان، النوعان الأولان لا يمكن فيهما أن تُ أن تُحذف حرفًا أن هذا الحرف الزائد. أن تحذف هذا الحرف الزائد، إلا إذا أردت أن ترو أن ترد الكلمة إلى أصلها في النوع في النوع الثاني في النوع الثاني فقط ولكن أو... أو... في النوع الأول في النوع الأول الذي هو ناشئ عن أصل وضع الكلمة في, في الرباعي في الرباعي مثل دخراج وصوسة لا يمكنك أن تحذف حرفا من هكذا حتى عند الكشف عنها في الموجز وإنما إنك ستجد هذه الكلمة في القاموس إذا أردت أن تبحث عنها. تجدها في ماده دحر وتكون في اخر الماده دحرجه في آخر مادة دحرجة وكلمه زخرف تجدها مثلا في اخر ماده زخرف هذا الترتيب يكون ترتيبا وضعيا أي حسب ترتيب حسب ترتيب النجد ثم حسب ترتيب الحوف كلمة دحرجة في كلمة في دخرة كلمة جلبة نذبوها في جلبة إلى آخر هذه الأمور. أما الزيادة الناشئة عن تضعيف حرف جذب ناشئة عن تضعيف حرف مثل مثل جلبة وقدمة هنا يا هنا يا لك أن تحذف هذا الحرف. فتقول قدمة ولكن إذا قلت قدمة فإنك بالتالي قدم جرت الفعل من تضييفي أو تقول في جلبة جلبة فعندك تقول قد جربت فعل تقول قد وصلت بالفعل إلى اصله الثنائي الى اصله الثنائي هنا يدود هنا النوع الأول لا يدود أن تحذف حرف من الكلمة لأنك إذا حذفت حرف من الكلمة بطل معناه بخرج لا يجب أن تحذف حرف من هذه الكل الأربعة لأن هذه القووف الأربع انما هي أصول ولكن هذه الزيادة زيادة أصلية ناشئة من أصل وضع الكلمة هكذا. اما النوع الثاني كما قلت نوع الناشئ عن زيادة عن زيادة بتضعيف عن زيادة بتضعيف وتضعيف الحرف أو الأخير العين أو اللام هذا يمكن لك هذا يمكن لك أن ترد الكلمة إلى أصل ثلاثي فتقول في قدم أو جرب أو مثلا قرر على سره يمكنك أن تحذف قrub الكلمة إلى أقوس التلاث، ثلاثية، فتقول قدم جرب ذاخرة. آم، أما آه، آه، الزيادة النوع الزيادة النوع الثالث، وهي زيادة في شئ أو ممكن يعني زيادة عاربة زيادة عاربة لأننا إذا حذفنا الق التي تجاب في الكلمة لما يكون ما إلى أصلها الثلاثي. هذه وهناك حروف امتزاد على, على أصول الكلمة عن أصول الكلمة الثلاثية. هذه الحروف هي عشرة عشرة هي عشرة حروف مجموعة في كلمة سألت منيها سألت منيها سألت والهمزة واللام والاء والآ والنين والواو والنون والياء والها والعسر. سألت أو مجموعة تصير قولك هناء وتس وتسليم. هناء وتسليم. فهذه هناء وتسليم أو ثمان حروف حروف إذا قابلت قابلت الأصول بالأصول إذا قابلت الأصول بالأصول تجد تجد بينها زيادات هذه ليست من أصول الكلمه فمثلا اذا إذا إذا نظرت إلى كلمة مثلا إذا نظرت إلى كلمة ارتفاع ارتفاع كلمة ارتفاع هذه الأصول عندما هذه تزينها تكون على وزن افتعال افتعال قد, قد يمكنك أن تعتمد عن عذبتك إذا كانت عينة وتقول ارتفاع افتعال انحصار انفعال اجتمال افتعال وهكذا بسرعة إذن عند إذن يمكنك أو يكون من السهل عليك أن تدرك أصول الكلمة يمكنك في هذه الحلقة أن تدرك أو وتعلم وتَعْلَمُ حروفها الأصلية. فمثلا تجد أن اجتماع الحروف الأصلية تضع تحت فاء في نفاة الكلمة حرف الشين، وأين عين الكلمة حرف الميم، وأين لام الكلمة حرف اللام من اجتماع. تضع هذه الحروف الفاء والعين لم تحتل وصول الثناء تعرف أصلها المعجمي. وتعرف أصلها اللغوي وهذا ما يعرف بالجدر اللغوي بالجدر اللغوي أو المادة اللغوية وهذه تسهل عليك التنقل بين المعاجم بسهولة فمقابلتك للحروف بعضها ببعض تقول مثلا في وزن قائم قائم على وزن فاعل قائم على وزن فاعل هذه المعلمة تقول لي أن ليس في أصلها الهمزة وإنما أقول لك أن فيها شيئا من الإعلام وهذا ما سنأخذه بعد ذلك وفي وزن تقدم تقدم مثلما تنطق تزن مثلما تنطق تزن تقدم إذن تقول في النجام تفاع على وفي وزن استخرجة تقولوا استفعل استخرج استفعل وفي وزن مجتهد مجتهد نعم مفتعل وهكذا واذا كان الزائد مبدلا إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ينطق بها نظرا إلى الاصل فيقال مثلا في وزن طراب إضطراب. إضطراب هناك هذا أصل هنا إبدال فالطاء <تصفيق> أصل الكلمة إضطراب, إضطراب. لأننا نسموها على افتعال ولكن هذه قلدت أو أبدلت طاء لأنها من حروف الاستعلاء من حروف مستعلاء وهذا علموا غروف ال اعلموا تراب ولكي تناسب الض الضاد الطاء في المخرج قلبت التاء ضادا التاء بعيدة جدا في مخرجها عن الضاد ولهذا تجد صعوبة في نطقها إذا حاولت عن تنطق إب تراب <تصفيق> تجدها أنها كلمة ممدودة صعبة ليس ليس بذات مجاق زيد، فلذلك يجب أن تبدل التاء طاء فتقول إذ اضطراب وهكذا وإذ قجع إذ وهكذا في كلمات كثيرة أمثال هذه الكلمه فكلمة اضطراب على وقت افتعال, افتعال ليست على وزن افتعال خطا ان تقول افتعال خطا ان حصل حذف في الموزون اذا حدث حذف في الموزون تحدث ما حذف في الميزان يعني اذا حدث في الكلمه التي تزنها حذف تحدث هذا المحذوف من الميزان مثال مثلا قال كلمه قال هذا الفأل قال فعل إذا حاولت أن تأتي منه بالأمر يكون قل قل فماذا حدث هدفت الألف والالف تقابل في الماضي قال على وزن فعل فتقابل عين الكلمة حذفت عين الكلمة فلذا تصير قل على وزن فل وهكذا بيع على وزن على وزن شع هدفت عين الكلمه اقضي بالخير اقضي بالعلم اقضي قنف قاف ض فقط هذا على وزن اسعي خذ فتلام الكلمه لذا يجب أن تحذفها في الميزان وفي وزن كلمة قابم قابم اسم الفاعل من قاب في حالة تنكيره في حالة تنكيره قابم تزنها على وزن فاعل, فاعل. فاعل. و وفي وزن عده عده عده عده من الوعد هذه الكلمة وزنها هذه الكلمة من من الفعل ماذا عده من الفعل ماذا من الفعل وعد فالو محدودة فتكون عده على وزن علة ومثلها كلمة صفه صفه صفه من الفعل وصفة الاسم من الفعل وصفة، فعندما تزنه يكون علة، وهكذا. فما حذف من الكلمة يُحذف من الميزان، وإذا حدث قلب إذا حدث قلب في الميزان إذا إذا حدث قلب في الميزان يحدث في الموجود إذا حدث قلب في الميزان إذا حدث قلب في, حدث قلب في الكلمة يحدث هذا القلب في الوز كذلك. فمثلا تجد كلمة جاء كلمة جاء جاء هذه مقلوبة عن وجه جاء مقلوبة عن وجه. فكلمة وجه على وزن فعل فعل وجه فعل. نريد نريد أن نبدأ بالجيم. نريد أن نبدأ بالجيل فنقول جاء تعلمنا عن مسائله ولما قلنا أن مؤلف كتاب نحو الواضح بدأ بتقسيم المجرد والمزيد وكان ينبغي أن يضع اولا على الأقسام الفعل أو يبدأ بالحديث عن ما مادم يريد أن يعلمنا كيف يحسن بنا أن نتكلم وكيف يحسن بنا أن نعرف أصول الكلمات فكان من الواجب أن يدرج هذه الأمور أول الكتاب ولكن من المؤكد أن يكون قد أدرجها في الكتاب الآخر أو الكتاب المقرر على المرحله الابتدائية المهم أن بعد ذلك يجب أن نعرف أن الفعل له أقسام كثيرة ينقسم باعتبار زمنه إلى ماضي ومضارع وأمر باعتبار زمنه الى ماض ومضاع وأمر هذا باعتبار الزمن فالماضي ما يدل على حدوث شيء قبل زمن التكلم وقام وقعد ودلف إلى آخره وعلامة هذا الفعل أن يقبل كالفاعل قرأت فاعل بتشكيلاتها ثم قرأت ثم هذه تاء الفاعل من علامات الماضي ولا بد أن تكون في آخر الفعل الماضي وعلامة هذا هذا الفعل الماضي أما الفعل المضارع يدل على حدوث يدل على ياخد شيء في زمن التكلم أو بعده. ما يعوده على خطي شيء في زمن التكلم أو بعده. لكي يدل على شيء بعد زمن التكلم يجب أن يكون أن يكون فيه قارئه على ذلك. يقرأ ويكتب يدل على الحالة. يقرأ ويكتب ده هذا هو زمن تكلم زمن التكلم أي حال تكلم. هاي نحن و وعيه من الحان يعني من الحان يقرأ ويكتب قد تغير الأمرين قد تغير الأمرين أنت عندما أقول أنت تقرأ أو تكتب من الممكن أن يكون أن تكون قراءتك في زمن التكلم في وقت الحان أو يكون في ما بعد ولكن هناك أمور تحدد من كنت في زمن التكلم أو في ال ال ال يعين المباراة يعين ال يعين أو ما يدعم المسترعة يبدو على الحال لام الابتداء النجا أقول إنك لتقق منك أو أقول أن التحقيق لا يعيد نفسه. هذه اللام لابد أن تكون لام الحال لأن هذه لام الابتداء و, و, و, و لام لا يحب لا يحب محمد لعب في هذه العمل الإسلام عن تكلم في زمن الحاسي ويحدد الكلام عن الاستقبال لما التوكير لا ينبذن لا تعين أن يكون المضارع في المستقبل. لأكي لا ذن أصنامكم؟ ما تذن أصنامكم؟ نعماه. إن هذا سيحدث في المستقبل. وقد قد, قد يدل المضارع على الماضي، وقد يدل على الحال، وقد يدل على الاستقبال في آن واحد. وهذا إذا دخلت عليه إذا دخلت عليه أو إذا دخل عليه الحرف لم لم لم لذلك عندما يارب لم ملد نقول فعل مضارع نجده بلم أو نقول لم حرف جزم حرف نفي وجزم وقلب نفي فإنها تنفي أحسان وتنفي شعنة في كل الأحوال تنفيه في الماضي وفي المضارع وفي المستقبل لم يتم ولد و وعى يلد استقبال يعني لم بمعنى ان انا بمعنى آه... نفي الماضي لما لما الله الذي يجهل منكم بمعنى نفي حدوث الفعل في الماضي نفي الفعل في الماضي ونفي في زمان التكلم معنى ما أو لا ونفيه في المستقبل بمعنى لم بمعنى لم القسم فمثلا لم تقول لم يلب حرف نفي بالازم أوقل هي تقلب المضارع للدلالة على على الحال إلى الدلالة على الحال والاستقبال إلى الدلالة على الماضي كذلك. تجعل المضارع لا يدل على الحال والاستقبال الحد كما هو الحد كما هو الحال أو كما هو معروف، إنما تجعله يدل على يدل على الماضي كذلك. تقول لم يلب أي ما ولم ولم يلد ولم يدل بالتبييد بالتبييد ما في الامم الازليه وهكذا فمن هو الحروف التي تعرف بها ان هذا الفعل مضارع وينتمي الى غيري السين وسوف ولم هو ان وان السين وسوف وان وان وان هذه في من خصائص المضارع لا تدخل على الماضي النادي وإن دخلت على الماضي لا تكون هي أحد التي تدخل على المضارع ومن عنده سؤال أنا إن شاء الله سأعود في المهاضرة أسئلة تدل على أنكم متابعون تدل على أنكم متابعون مثلا الصين مثل قوله تعالى سيقول الصفهاء ما ولهم وسيقول الصفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولا سوف يوفيك ربك فطرد وفي ومع كلمة لن لم تنالوا الزر حتى تنفقوا مما تحبون وان تصوموا خير لكم من القصائص قبول تعودوا نعود إن ينصركم الله فلا غنى لكم. وعلامة الفعل الأمر أن يصح وقوعه بعد أن يصحى اتصاله بياء المخاطبة ودلالته على الطلب. علامة الفعل أمر دلالته على الطلب على الطلب هذا الفعل الأمر من علامته أن يكى تعرف أن هذا الفعل فعل أمر على الطلب. دلالته على الطلب واتصاله بياء المخاطر وهكذا وهنا أريد نريد أن قبل اغادر هذا التقسيم باعتبار الزمن نقول أن هناك أمر آم أن هناك أمرا يعلمه عن بعض بلوضي المرحلة الابتدائية على سبيل الخطأ، فقولون أن المضارع يعرف بحروف أنيف. ليس ليست هذه المعلومة على درجة كاملة من الصحة، وإنما هذه الحروف، هذه الحروف، هذه الحروف أجزاء ضمائر. نعم، من الواجب أن يكون المضارع مبدوء. بحرف من هذه الأحرف الأربعة أنايته، وهذه تعرف بأحرف المضارعة، ولكن ليست من علامات المضارع، يعني هذه ليست من علامات يعني لا يجب أن تميز بين الأحرف المضارعة وعلامات فعل المضارع. علامات فعل المضارع قبوله، من علامات فعل المضارع هي قبوله لما تقدم من الحروف التي سبق ذكرها السين وسافة ولم ولن و. وأنت وإن ولكي وإن تأكد أمام التأكدي أن هذا الفعل هو فعل مضارع ضع قبله لا ضع قبله لم فإنه يستحيل أن تدخل على ضع قبله السيل يستحيل أن تدخل على ضع قبله سوف يستحيل أن تدخل على الاسم أو تدخل على فعل آخر أو تدخل على فعل آخر وهكذا لا أقول له، لا أقول لك ضع أن أو ضع إن، لأن إن قد تدخل أحياناً على أو أن قد تدخل أحياناً على الفعل المجرور، ولكن في هذه الحال ليست هي التي ليست هي التي يتقن بها المضارع دونه. فمثلا هذه هذه الأحرف التي تسمى أحرف المضارع، هذه الأحرف إنما هي أجزاء ضمير تعرف بها الضمير الذي يستقر في الفعل. عندما تقول أقرأ أقرأ أو أكتب أي أنا وو يكتب أي هو وكتب أي أنت أو هي ونكتب أي نحن هذه هذه الأخرف الأربعة شملت الضمائر شملت الضمائر ف ولذا يصل عليك يصل عليك بالتالي معرفة المضارع من غير. اما إذا لم يقبل، أما إذا لم يقبل إذا لم تقبل الكلمة لا علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الحرف، إنما هي بالتالي تكون اسم فعل. فإذا دلت الكلمة على معنى فعل، إذا دلت الكلمة على معنى فعل ولا تقبل علامات الحال، يقال في هذه الحالة الكلمة تدل على معنى فعل. لكنها لا تقبل لا تقبل علامته وهذه تسمى اسم فعل تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامة الفعل وهو كثير اسم الفعل كثير واسم الفعل على ثلاثة أقسام اسم فعل الماضي مثل هيئات وسرعان وشتان واسم فعل مضارع مثل أفن وضي وأوات وهكذا واسم فعل أمر مثل صف ومه وحي وآمين وهكذا فلذلك هذا التقسيم هذا هو تقسيم الفعل من حيث الزمن أما التقسيم الفعل قد ينقسم من حيث حروفه من حيث صحة حروفه أو اعتلالها من حيث صحة حروفه أو اعتلالها فله أربعة أقسام الثاني من حيث حروفه له أربعة أقسام معدرا له <تصفيق> إلى صحيح ومعتلق انقسم بحسب بحسب حروفه إلى صحيح ومعتلق الصحيح هو ما خلت حروفه من أخرف العلة مثل كتبة وقادة وناهبة لا آخر. هذه حروف هذه حروف هذه حروف صحيحة. حرف العلة حرف العلة إذا إذا سك إذا سكنا ومنفتح ما قبله إذا سكن وانفتح ما قبله حرف لي مثل ثو مثل ثوب وسيف ثوب وسيف فإن جانسه ما قبله وجانسه ما قبله من الحركات يسمى مدل مثل قال قال ثوب تجد أن هذه الواو تجد أن هذه الواو خارفلين خارفلين انها لم تمتد لم تمتد أو بمعنى أنها واو واحدة أما مثلا مددتها فتقول قول هكذا آه او مثلا في كلمه ثوب او هذا حرف اله لكي تجعل هذا الواو حرف مد تقول تجعله فعلا مثلا او تاتي, به أو تأتي منه الكهف تقول يتوب, يتوب فحرف المد والايف والواو والياء حروف مد قد تستخدم في, في نفس الوقت حروف مين؟ إذا طال كانت مين؟ إذا لم تطم كانت مين؟ كانت حروف مين؟ ما كده والألف حرف حلة ومد الألف حرف مد وعل ومين؟ في سكونها وانفتاح ما قبلها دائما بخلاف أختها الفعل المعتل هو ما كانت أحد حروفه ما كان أحد حروفه الأصلية أحد حروفه الأصلية أو أحد أصوله قرف علّة سواء كان الفاء أو العين أو الناد هذه هي الأصول إذا كان واحد من هذه الحروف حرف عله فسمي معتل مثل وجد أو قال و قال وجد وسع قال وجد هذا معتل إذا كان معتلا أحد, حروفه أحد أصوله حرف علم وجد في أوله أو قد يكون في وسطه مثل قال أو قد يكون في آخره مثل رمى أو مشى ولكل من الصحيح المعتل أقسام صحيح له أقسام له أقسام والمعتل له أقسام اقسام الفعل الصحيح ثلاثة اقسام الفعل الصحيح وهو ما غلط قووه من خلط حروفه من العلة ثلاثة سالم ومضعف ومهموس سالم ومضعف ومهموس فالسالم هو ما غلط قووه من الهمز والضياف السالم هو خلت غلط من الهمز والضياف مثل كتب نعى سمع فهم وكذا أحرف اعرف يعني السلم ما سلمت حروفه من الهمز والتضعيف وحروف العله ولكن ما دمنا ما دمنا نتكلم عن الصحيح لا لا يجب ان نقول حرف العين او حتى لا اسعل او يعني يكون هناك يكون هناك مداخلة السلم هو ما هو سلم من حروف من الهمز والتضعيف وحروف العله مثل ضرب ونصر وقاعدة وجلسة فهذا هو مثال السال والمضاعف وما مضاعف ما كانت ما كان مشدداً أو ما كان مشدداً أصلاً وهذا المضاعف ينقسم إلى قسمين إذا المضاعف ينقسم إلى قسمين مضاعف الثلاثي ومزيد مضاعف الثلاثي ومزيده, ومزيده ومضاعف الرباعي مضاعف الثلاثي مزيد مضاعف الثلاثي ومزيده وهو ما كانت عينه ولامه ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثل فر مر جر شد ند وحتى إن كان مزيدا مثل امتد واشتب واستمد وهذا آه وهذا بالعودة إلى الأصل اشتدى وستمدى بالعجل أو اشتدى بإرجاعه إلى الأصل فهو لذلك نقول مضاعف الثلاث ومزيد مضاعف الثلاث ومزيد أما مضاعف الرباع فهو ما كانت ثاؤه ولامه ما كانت ثاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه لامه الثانية من جنس مثل زلدلة وسوسة عسا أو الى اخره أما المهموز القسم الثاني من الصحيح المهموز وهو ما كانت أحد أصوله ما كان أخذ أصوله همزه ما كان أحد أصوله همزة مثل أخذ هذه الهمزة في أوله والصلاة همزة في الوسط وقرأ الهمزة في آخر آخر اللحن. <تصفيق> لنا السالم بقولنا أقسام صحيح السالم والمضاف والمهم أما أقسام المعتل أربعة أربعة مثال وأجوش وناقص ونسيف فاللسان هو ما كان أول حرف من أصوله حرف علم وغالبا يكون الواو أو الياب والواو أكثر من الياب مثل وجد وعده ولده ورد ولياء قليل ولياء قليل مثل يسار يأع وهكذا وهذا الفعل سمي فعلا لأنه يماثل الصحيح أو مشابه الصحيح سمي مثالا لأنه يشابه الصحيح في عدم إعلان الماضي في عدم إعلان الماضي في عدم إعلان الماضي لأن الواو في الماضي لا لا أصلت ولا لا يحدث فيها أي شيء أما الأجوف قد يحدث فيه بعض التغيير الأجوف هو ما كان وسطه أو ما كان أصله الأوسط واوً ويائن فهو ما ثلث عينه مثل قال وباع قال يقول وباع يبيع وسمي أجوف لخلو جوفه لخلو جوفه أو لخلو وسطه من الخلف الصحيح لخلو جوفه من الحرق الصحي ويسمى هذا الأجوث ايضا آآ آآ يسمى آآ يسمى آآ يسمى, آآ يسمى هذا الفعل الأجوث يسمى ثالثا هذا الفعل الأجوث القسم الثالث كما يسمى أجوث ايضا لأنه عند إتناده إلى كائن فاعل الى فائل فاعل. يصير معها على ثلاثة احرف. صير معها على ثلاثة احرف. ومثلا تبقى في اسلاب قانا الى فائل فاعل. عندما تتحدث عن نفسك مثلا تقول قلت بعت كأنه ثلاثة احرف كأنه ثلاثة احرف. وهكذا. والقسم الثالث من المعتل هو الناقص الناقص وهو ما اعتلت لامه اعتلت لامه اي كان اصله الثالث حرق عله الالف أو الواو أو الياء مثل غزا ورمى ودعا وسمي ناقصا لنقصانه بحذف اخره في بعض التصاريف مثل الجزم, الجزم عند الجزم وحتى عند اسناده من باب التاميث عند اسناده في التاميث تحدث الالف مثل دعت ورمت واغذت ورمت ورات إلى آخره لذلك سمي ناقصا ويسمى ذا الاربعه يسمى ذا الاربعه او انذو الاربعه كما كان الادول يسمى ذا الثلاثة عضو الثلاثه اخر لأنه عند إسناده إلى فعل فاعل، لأسناد إلى فعل فاعل صير معه على أربعة أحرف، مثل غزا إذا أسند فاء إلى فاعل تقول غزوت ورمى رميت القسم الرابع لفيف من أقسام المعتق قسم من أقسام معتق وهو اللفيف اللفيف قسمان لفيف مفروق لفيف مقروم. أقول أن اللفيف قسمان هذا النفيف هو القسم الرابع من أقسام المقل كثنان نفيف مخرج ما ما اعتلت فاؤه ولامه أي أنك تجد حرف تجد حرف أنك تجد حرفي يعلل تجد حرف يعلل بينهما أو فرقهما حرف صحيح فرقهما حرف صحيح مثل وها ورا ولي وفا وقر إلى آخر وسمع لكون حرف الذي يفرق العلتين صحيحا لذا سمي هذا حرف صحيح بين, بين حرفين العين أما اللفيف المقرون فهو ما كانت عينه ولامه ما كانت عينه ولامه علتين حرفين علتين حرفي في قرآن واحد مثل روى وهوية ونوى إلى إلى آخره وهذه التقاسيم التي هذه التقاسيم التي جرت في أفتال حيث الحيث العتلال تجيء كذلك في نحو نحو شمس فهذا الاسم صحيح ووجه هذا الاسم فيه حرف عل فهو معتل ويوم أيضا معتل وقول معتل اسمه معتل أيضا وسيف وعكذا ما دمه في حرف عل اذا ما أقصده أن الاسم كذلك ينقسم إلى صحيح ومعتل وشديد صحيح وهذا سيأتي في في حينه ان شاء الله درسنا الآن درسنا الآن تقسيمين للفعل تقسيم لحسب حروفهم الصحة والاعتلال والتقسيم بحيث الجمع هناك تقسيم آخر يتوقف عنده وهو التجرب السيادة وهو القسم الذي بدأ به الكاتب كتابه و الآن نفتح المجال إن شاء الله للمناقشة والأسئلة إذا أردتم أن نستكمل فيها وننه، وإذا أردتم أن نتوقف كما تريدون. بدأنا هذه المحاضرة الحمد لله بمشيئة الله تعالى بدأناها بالكلام عن قيمة الكتاب نحو الواضح وقلت أن هذا الكتاب له مزايا كثيرة ولكنه بدأ بالحديث عن المجرد والمزيد وهذا الباب من أبواب. الصرف فلنا أحدث أن أن أقدم او أتق أو خلفية بسيطة أو شيء بسيط ع عن ما ترك تركه المؤلف أن يذكره مما يجب أن يذكر يجب أن يذكر الكاتب أو مؤلف الكتاب يحب أو يريد أن يعلمنا كيف نتكلم فبدأ بالمدرج والمزيد. وترك لنا النزان نظام وترك لنا الاقتسام كامل من حيث الصحه والاعتناي ومن حيث الزمن وهذا وان كان قد سيرد ان شاء الله في النحو ولكن كان ما دما ولكن كان من به رحمهم به ما به رحمه الله بهما الله ان يبدا هذا الكتاب بهذه التقديمه البسيطه نريد خدمنا تكلمنا عن أهمية علم الصرب ثم وقلت أن هذا علم مهم جدا فهو يثير اللغة من حيث المعاني والمعاني المفاهيم هذه الصير وقلت أن كل معنى أو كل نبنة تزداد به اللغة إنما تزداد كذلك في معانيها وليس مجرد هذه, هذه المعاني تعمد ليس ليس مجرد هذه المعاني تعادل للابنيه أو تعادل للصيغ إنما كل مبنى وكل قيمة تؤدي إلى معنى يستقل عن لها يستقله عن الصيغ أو عن شريعة أو عن دبرية أو مجتية وقلت وتحدثت عن أصل علم السفر وعن وضعه وعن معناه وعن أهميته وعن ثمرته بدأت بالحديث عن عن تقسيم تقسيمات الكلمات كاسم وفعل وحرف. ثم لم أتحدث عن الوراء الحرف لأن الكاتب بدأ بالحديث عن الفعل فأبلسك ودخلت وانتقلت مباشرة إلى الحديث عن أقسام الفعل. وقلت أن للفعل تقسيمات ثلاثة من حيث الزمن ومن حيث الحروف ومن حيث تشكيل الحروف ومن حيث تجرد الحروف لبيادتها. من حيث زمن الفعل انقسم إلى ماض ومضارع وام وعرق الماضي قلت أنه مدل على حدث في زمن ماض أو في زمن سبق وله علامات فكرت علامات قلت أن مضارع مدل على التكلم في زمن الحال أو المستقبل وقلت أن قال ومستقبل يتعين بقارنة تدل أو بشيء يجعل المضارع يدل على الحال أو يدل على المستقبل وذكرت علامته الفعل الأم ثم اخيرا تعددت عن اقسام الفعل من خيث صحة ولا وقلت ان الفعل قسم الى صحيح ومعتل وكل اسمه قسم الى صحيح ومعتل وكونوا بالقبض صلت من الموضوع الذي بدأ او سيبدا منه الكاتب في هذا الكتاب ان شاء الله وهو المجرد وهذه خلاصة الدرس وشكرا